إِنَّا مُفَاكُكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي يَنقُلُ بِكُم ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ ربنا, رَبَّنَا أَبَصَّرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا ولك حق الطون من لان ان جهنم لام لان جهنم من الجن والناس اجمعين بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا, خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدون لهم وعل الصالحات فلهن جنات فلهن جنات المأوان ظلم بما كانوا نذلما بما كانوا يعملون وانما الذين فسقوا فمأواهم العذاب الأدناد ونالعذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلمون